لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا مقلبون وما تنقن منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا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 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده يورثها من يشاء من عباده والعاقلة للمتقين قالوا أزينا من قبل أن تأسينا ومن جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك علوكم ويستصلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون